بسم الله الرحمن الرحيم أليس يامين تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما مِنْ من نذير من قبلك لعلهم يهتدون الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام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 كان مقداره ألف سنة ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون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 الماء مهين ثم سواه ونفط فيه من روحه وجعل لكم قليلا ما أرض أئنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي يُكِّل بكم ثم إلى رب فَكُمْ تُرْجَعُونَ وَلَوْ تَرَىٰ بِالْمُجْرِمُنَ نَعْفِسُ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَأَرْضِعْنَا نَعْمَ الْقَالِحَةَ امْتِنون ولَوْ شِئْنَا لَتَأَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ بِذَاهَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي, ولكن حق القول مني أن جهنم مِنَ الحنة الناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إن نسيناكم وذوقوا عذاب بما كنتم تعملون إن كَمَا يؤمن بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا قروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ ستجابعونهم عن المضاجع يدعون ربهم طوفاً وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون ان يكونوا افضل من الذين آمنوا نعم الصالحات فلهم جنات نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم كلما أرادوا أن يخرجوا منها أريدوا وقيل لهم توقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولن يقن من العذاب الأدنادون العذاب الأكبر لعلهم يغدعون ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين من تقنون ولقد آتينا موكا الفكاب فلا تكن في من لقائه وجعلناه لإسرائيل وجعلنا منهم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 أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْرِهِمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْسُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ أَفَلَا يَسْمَعُونَ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَفُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ غُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ دِرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ أَفَنَعُجُزُون وَيَقُولُونَ مَا هَذَا الْفَتْأُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ قُلْ فَأُولَئِكَ كفروا إِيمَانًا وَلَهُمْ عَذَابٌ فَأَعْرِضْ أَن هُمْ عنهم وَانْتَظِرْ إِنَّهُمْ مُنْتَظِرُونَ